بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء اما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى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 بذات الصدور وإلى مثلا إنسا ضر دع ربهم نبيا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداذا لظل عن سبيله قلت متتعب كفرك قليلا إنك من أصحاب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 أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ فَاعْبُدُ مَا شَئْتُ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْنِيْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَ الْخُصْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِ ظُلَّمٌ مِنْ النَّمْسِ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 Wahai antah, Allah Ya Tuhan, yang telah menghidupkan dunia dan menghidupkan kembali orang-orang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 حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين